فإن زللتموا من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إِلَّا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟